إِلَٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ yang Maha Kuasa yang Maha Kuasa yang Maha Kuasa yang Maha Kuasa yang Maha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 ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة وَإِنْ تُظْلَمَنَّ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ نَفْسٍ فَقُولُوا هُوَ مِنْ أَمْرِ الشفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وانشقوهم فيها واتشوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حد حتى إذا بلغنك حتى إذا بلغنك فَإِنْ أَنْشَطُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أكلوها إشرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليشتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنشاء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفتر قربا، وإذا حضر القسمة أن القربا واليتما والمساكين فرجوهم منه، وقول لهم قولاً معروفاً. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموال اليد ما غل من إنما يكون في بطنهم روا وسيصلون سعيرا.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 فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نشق ما ترك أسواجكم إن لم يكن لهم نولد وَإِنْ كَانَ لَهُمْ نَوَلٌ فَلَكُمْ رُبْعٌ مِّمَّا تَرَكُوا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِّمَّا تَرَكْتَ أنتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم نث من مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودي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 والله عليم الحليم تلك حدود الله ومن يفع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يحصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهي والتي ذين الفاحشه من نسائكم فانستهدوا على 4 منكم وَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ مَسْجِدًا وَالذَانِيَةَ دِيَانَهَا مِنْ قُمْ فَآذُما فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَاحْضُرُوا عَنْهُم مَآئِمَّ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إنما الدوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك alaihim. وكان الله عليما حكيما وليس دَدَوْبَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْدُ الْآَنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّرَ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 ان تذهبوا ببعض ما اتيتم ما الا ان ياتي نبي فاحشه مبينه بالمعروف فان كرهتم وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحسا هم مقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخذوا أعضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيضا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلت انَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۛ أُرِيمًا عَلَيْكُمْ أُمَّ Mahal kum, wanat kum, waakhuat kum, waammat kum, wakhalat kum, wabanat al-akh, wabanat Mahatukul yang arbagnukum, wa ahuatukum min arwadat هات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 منكم طولا أيكم علم صنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فَانكِحُوا مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ مَؤْمِنِينَ مُحْصَنَاتٍ في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أَحْسَنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ لَسْقُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَانِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّهَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبْدِئَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن Ku dzaniqum, yaitub عليكم, و الله عليم الحكيم. و الله يريد ayatub عليكم, و يريد تبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَنِكَ عُدُوَانَ وَظُلْمَ فَسُوْفَ نُصْلِينَ رَأْسَهُ وَأَنَّ هَذَا لَكَلَّمٌ وَهَيِّنٌ إِنْ تَنْتَهِ ذِنِيبَكَ كَأَنَّ رَمَاتِ الْهَوْنِ عَنُكَ كَانَ فِعْلٌ سَيَأْتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بقر للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَانَّ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَنِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 فِي الْمَضَاجِعِ يَطْلُبُونَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَطَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ مَسَدًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِضْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا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 Wa aadadna lelikafirin Azaaban muhina Waladzina yunfiquum Amwalahum rikaa An-Nas Walau yukminu Nabi Allah ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريدا فشاء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 قال ذره وانت حسنه يضاعفها وياتي من لدنه اجرا عظيما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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسنوا وإن كنتم مرضى سَبَرٍ او جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَذَكِّرْ مِمَّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا مَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُبِيدُونَ أَنْ تَظِلُوا السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Minul-lahina yang adu, berperbattu kata dengan mewajahnya, dan berkata: Sempahna rasainya, dan mendengar musmari, dan mengurusinya dengan sifatnya, dan وَنَهُمْ أَن قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ مَا لَكَ مِنْ خَيْرٍ لَهُمْ وَأَقْرَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 dan dah ada dzalih, atau naganahum kamilah dunya. Asyhabat Sabil, dan Allah mengerjakan perbuatan yang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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُنَزِّعُونَ كُمَّاءَ أَنفُسِهِمْ بَلِ اللَّهُ يُنَزِّعُ كِمَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۚ أُنظُرْ كَيْفَ يَفْعَلُ ترون على الله الكذب وكفاده إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والذين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعلهم الله ومن يقولون يَلَعَنِ اللَّهُ فَلَن تَنجِيَ تَنَمَ صِيرَا أَم لَهُم مَّصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ مَا سَنُصِيرَا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 من الذين كفروا بآياتنا سوف نصلح ما رم كلما نضجت جنودهم بدلاهم جنودا غيرها ليذوق العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ زِ لًا غَلِيظًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله عما يعلم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 Ahlam Tera Ila Al-Ladin Amanu Bimaun. إِلَيْكَ وَمَا انْسَلَ مِنْ قَبْدِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَٰهُ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَ ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنت Sesalallahu ala Rasul, raihul Munaafiqin, yasudun am kusududa. Fakif? Ida asabatum musibatum bima أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يحرفون Sesungguhnya Allahumma fi qulubim fa'arif anhum wa'izhum wa kullum fi al-fusim qolam وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ هم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحق ك في ما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرج ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثديتا وإذا لآتيناهم من لجنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما وَمَن يُطِعِ اللَّه وَالرَّسُول فَهُؤلَاءَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَنُونٌ أُنَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ عَذِيدًا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في ثبات او في رجيم وان منكم لمن لا يبطئ انما فان أصابت Kum musibah. Dia berkata, "Kudanam Allah, dan saya tidak ada yang bersama وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَتَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعْهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَظْنِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك مصيرا Allah الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله وال الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوود فقاتلوا أهل الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كبكوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا فَكَاتَفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوُنَّ مَا سَكَّخْشَى اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب Kul metau dunia Kolel Wal-akhir Kolel Kolel Limin Taka Wala Tuzlamu Mefatila Aynama Takaunu Yudarik Kumu al Buruj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 وَلْكُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهَا أُولَئِكَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَنْ صَوَّبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَطِبْنَ مِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَوْسَنَّاكَ لِنَاسِ رَسُولًا وَكَفَى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بي يَتَقَطَّفُ إِنْفًا مِنْهُ الظَّرَّ الَّذِي تَقُولُوا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإناء للأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فض اللَّهُ يَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَن تَبْغُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَنِينًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسًا وَحَرَّ الظُّلْمَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا Men yashfah shafi'ah hasanat yakin له nasiibun minhya Waman yashfah shafi'ah saiyyata yakin له kiflun minhya Wakan Allah ala kul şeyin mukita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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاكم أو جاءوكم حصرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم وَقَدَّرَ وَإِنْ اَحْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أنكشوا فيها فَإِن لَّمْ يَحْزَنِكُم وَيُنقَلُوا إِلَيْكُم السَّلَامَ وَيَقُولُوا أَيْنَ يَوْمَ فَخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ سَالَتْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مِّنَ الْقُطَأِ أَن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَتٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا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 كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَنْهَيِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَتِ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَدَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُخَانِدًا فيها وَأَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرن والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقل له وعد الله الحسن. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما <متد distint> <تصفيق> إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستحفين في الأرض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 وَقُلَنَائِكَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُ وَأَنُبُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً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 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ ثم أي يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِفًا تُمْنُ مِنْهُمْ مَا عِنْدَكَ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وليأخذوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ذُو فُنونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مضر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم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 فَإِذَا قُمْنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَنْهَوْنَ فِي آبَةِ الرَّاءِ الْقَوْمَ إِن تَكُونُوا Taklumun, fainnahum yaklumun kama taklumun, watarjun min Allahi maala yajul, watan Allahu aliim al-hakim. Inna anzal. أقل تحم بين الناس بما أراك الله، ولا تكل الخائنين خصما، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ مَأْوَاهُمْ بِمَا يَحْمِلُونَ مُحِيطًا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن مَنْ سَاءَ أَنْ أَوْ يغْلِبَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وكان الله عليما حكيم وَمَن يَكْتُب خَطِيئَةً أَو إثْمَانَ سُمَّيَ رُمِي بِهِ بَرِيَّاً فَقَدْ احْتَمَل بُطَنَهُ وَإثْمَانٌ مُبِينٌ ولولا طف الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْجُذَاعَ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِي جَهَنَّمَ وَسَأَلَتْ نَصِيرَ إِنَّ اللَّهَ لا يُفِرُ أَيِّ شَرَطٍ بِهِ وَيُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِن tidak ada yang berduri kecuali wanita, dan tidak ada yang berdaging وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم فلا يبدك نا آذن الأعام ونأمرنهم فلا يغيرن خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينٌ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جمات تجري من تحتها الأنهار خامدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تَسْتَبْحِرُونَ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن مَنْ سُوءَ أَنْ يُجْزَى بِهِ وَلَا يَنْجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستهدونك في النسائق لله يفتح فيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب فيه من نسي إلا أتيلات دونهم ما كتب لهم وترضون أن تكحوه وتغربون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تكون اليتاما بالقصط وما تفضل Alu min muqairin, fa inna Allah kan bi وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَنُرَاقِبْ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَإِنْ صُنْحُوا خَيْرٌ وَأُصْبِرَاتِ الأَنفَسِ الشُّعْ وَإِنْ تُصِنُوا تَذْكُفَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرَا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِنْ تُسْلِحُوا وَتَدَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرْقَ عَيُونِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنه dan takut Allah, wa fa inna lil ma fi al-samaati wa ma fi al wa kan Allah niya hamida, wa lil ma. في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إِيَّاَشَأُ الْهِبْكُمْ أَيُّ النَّاسِ وَيَأْتِبِي أَخْرِيٍّ وَكَانَ الْوَعْدُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا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 إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو فإن الله كان بما تعملون خفيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذين زمنوا Sulat Allah Rasulullah dan Kitab yang di turunkan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 رو ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليؤفر لهم ونن يهدهم سجينا بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبدغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وَإِنْ قَالَتْ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَنقُضُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ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 Bacun bim fainkan l kum fathum min Allahi qadu anam kum magum wainkan l kafirin nasyibu qadu anam setahuz 119. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 111. إن الله Siapa yang mengkhadiakan Allah, dan Dia mengkhadiakan mereka. Dan apabila mereka beribadat, mereka beribadat dengan salat. Mereka مذبلين بين ذلك لا إله إلا إيوه لا إله إلا هؤلاء. وَمِنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ شَزِيلَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر Rab Suci, min al-Qouni illa وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً إِن تُبْدُو خَيْراً أَوْ تُخْفُو أَوْ تَعْلَمُ Afu' an su' in, fa inna Allah سبيله أولئك هم الكافرون عقوا وأحدنا للكافرين عذاب مهين والذي ورسله ولم يفلقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 أَرِيمَ الضَّالَّ جَمْرًا تَنفَخُ فِيهِ قُومُ الصَّاخَّةُ بِغَضَبٍ مِنْهُمْ ثُمَّ الْتَقَذُّ الْعِجْنَ البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم البينات Dua bimithaqihim Wakulna lahum Udkululubabab Suj'dan Wakulna lahum La tahtu Fis sabit Wa akhazna Minhum Mithaqa Ghaliwa وبما نقضيهم من ساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقونهم قلوبنا غلق بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بمتاناً عظيماً وقالوا لهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صنبوه ولكن شبه له وإن الذين فَنَفُوفِ لَفِي الشَّكِّ مِنْ مَا لَهُمْ بِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْسِ من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حربنا عليهم بطيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراشقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنين ذَٰلِكَ ٱلذَّٰكِرَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ كَلا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّ ذَا مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أوَبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَوُنَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً وَرُسُلًا قد قصص لهم عليك من قبل ورسول لم قصصهم عليك وكلم الله من ستكنيم. رسل مبشرين وذررين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد رسول وكان الله عزيزا حكيما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 Karena kafiru dan sedu al sabinillahi, Qadu dzalu dzala lam yang kafir dan munafik, tidak akan diampuni, dan tidak akan dihantar ke jalan yang menyenangkan, kecuali jalan yang وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن جَاءَكُم رَّسُولٌ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا قَيْرًا لَّكُمْ وَأَن تَعْرُفُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْنُوا فِي دِينِ كُم ولا تَقُونُوا على الله إلَّا الحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحَ وَيِسَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ مَتَوْ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسمه ولا تقولوا ثلاثة IN TAWKHAYRAN LAKUM INNAMALLAHU ILAHUN WAHIDUN SUBHAHANHU AN YUKUNA LAHU WALAD لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْنًا لَن يَشْرِ ومن المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستك. فَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فضله وأما الذين استنكفوا واستخبوا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من لله وليا ولا نصيرا يا أيها الناش قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَانَ رِجَالٍ وَنِسَاءَ فَنِعْمَ لَكَ رِزْقُ الْأُنْثَىٰ يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم